إيه الحسين إيه اللي خرشمك كده، الاجتماع مع نحنوح كان حامي ولا إيه، ولا نحنوح بيتها في السرداب أه؟, أه حبيبي على خفة الدم المبالغ فيها دي، واحدة بتعدي الشارع وعربية جاية بسرعة، وهي ماشية وشو أخدى بالها، طرت بيها عشان أنقذها، حصل لي لشوقت الكدمات دول، طبعا لو أنت مكاني كان زمالك بتحكي حكايه الست اللي دهستها العربية من ناقص يعني ما روحتش لنحنوح طبعا ما روحتش طريقة اعتزله على الموبايل وأجل المعاد لكن أنا راجع قلت مش معقول أكتب رواية هايلة زي دي وأحرمك من خيرها عموما من أنها جاتي اسمحها مني ولو ما عجبتكش نحنوح بيه موجود سمعني يا سيدي ما تنسوش بكرة تسعة الصبح اجتماع مجلس الإدارة مع العضو منتادب تحب نوصلك لحد دقوت النوم يا نحنوح بيه؟ أنا حس انك فريش على الآخر ومش زي مبارح خالص بعد اللي عملته مع الكينج حاسس بنتعش غريب وانتو كمان كده شكلكم منتعشين ومنفرفشين نحن نعنشين ومنفرفشين صح؟ ما حل لما تبنينا يا جنب اه اه الله الله الله الله الملك الملكة نحنوه بيه؟ سدري سدري النار نفس بيدخل ما و... بيطلعش <تص> اه اه اه اه ان في حد ماسك منفاخ وعمال بينفقنيك انا بتنفخ معاش ولا كان اللي ينفخ جنابك جنابه لا عاش وكالي عاشور في حد سمني في الحفله وانت حواليا زي التربشات. ما تقولش كده يا نحنوح بيه انت زي الفل اهو سونيا سونيا هتقولي بنتي سونيا هتهالي من تحت الارض ونزل البدرون على طراطيف صوابعه ووقف قدام التمثال الكبير المنحوط على شكل كابوريا ايه كابوريا ايوه كابوريا ولما داس على رجليها الثالثه شمال ظهر وراها باب سري بص وبرق بعنيه ونده بصوت غريب كانه طالع من كعب رجله طالع من. منين كعب رجله ايوه يا سيدي كعب رجله ده تشبيه بليغي يا اخي سيبني ارجوك اكمل وما تقاطعنيش حاضر داد وقال تعال ورا زناتي يا سناتي يا جوختي دخل زناتي بحسن نيه زي الهبل لقى سرداب طويل وظلمه ومضيق على الاخر وساعتها بس شم الريحه اه ريحه كعب رجلي طبعا ها؟ ما لا بركتي قلت لك ما تقطعنيش حاضر حاضر ريحه كعب رجله ده ايه ريحه جبنه القديمه اصله كان عاشق للجبنه القديمه وافتكر ان محروس بطل الروايه مخبي شويه جبنه جوه مخبيها جوه السرداب يعني لكن لما مشي شويه في عز طالمه لا قدامه فجاه فجاه كده مصراب طويل يا سلام مصراب طويل اه بتاع طويل كده نعم ومفتوح من جنبين دخل المصراب راح بيتكعبل لقى نفسه بدنا على جثث ميتين مترصصين في المزراب صرخ قال ايه ده ايه ده محروس امرد عليه بصوت مرعب وقال له دول ابوي وام واخواتي ام زلاتي فض يا رب راح محروس منوله بالسكينه ويعم هو بفرفر وقال يا ريتني ما دخلت معك السنداب يا محروس يعني محروس ات الجزوخته كمان ما هو ما كانش يقدر يسيبه يورث معاه الكنز ما بالك انت المهم بعدها طلع بسرعه على القصر اللي ما بقاش فاضل فيه غير عم عبده الخدام العجوز اللي كان مستنيه على باب السرداب يا دي السرداب اللي جاب لنا كل المصايب ما هو ده السرداب المفزوع اسمع بقى المفاجأة الكبيره مهروس لما شاف عم عبده وقف متسمر راح عبده قال عد البيضة البيضه والشنب العيرة. قال له ايه؟ ام؟ انا اخوك محفوظة محروص البوليس بعيدني في مهمة رسمية <تصفيق> وراح ها عليه وقدي لسه غرقانة بدم زناتي جزخته بابا زعي العصابة برعاية اتصالات يا عم حرام عليك حرام عليك انا دماغي تكلت خلاص استنى بس اما لك يا اخي كمل لي ايه بس هو في كده انت حد موصيك تخرط لي دماغي و... ايه بس اللي مش عاجبك يا يا حسين يا حسين دي حاجه ما تدخلش العقل بمليم سمحروس البطل بتاعك قتل ابوه واخواته كلهم ودفنهم جوه الزفت السرداب وبعدين ضحك على جزوخ تزاناتي ودخلوا الزفت السرداب المفزوع المفزوع ومع علي ذلك ما شكش فيه يا أنا قلت لك قلت لك إن محروس حويت مدهدأ في الإجرام حويت إزاي بس؟ ده ماكشوف هو واضح إنه القاتل من الأول سطر في الرواية لا يا نجاتي يوقع بول كده لا لا لا لا لا الحكاة محبوكة مستوحاة قضية حقيقية كان بترفع فيها أحمد ابني وجاب لي المتهم ما شاء الله جاب لي مؤبد طب بلاش ب ايه يا عم عبد الخدام ده كمان اللي طلع اخوه وصابت بوليس بقى سايب ابوه واموه واخواته يتقتلوا وجاي في الاخر يقبض عليه ما هو ما يقدرش يكشف نفسه لازم يلاقي الدليل اللي حيوصله بيه لحبل المشنقة حيقبض عليه من غير دليل ازاي حتى لو كان اخوه يا حسين حسين اقعد تحت ظل النبي انا مش مقتنع بحرف من الروايه دي يا اخي يعني ايه مش هتنشر الروايه يا نجاتي انشر ايه يا حسين انا بطلت نشر حفله المطبعه اقولك اختك لسه مخلصه غسيل انا طالع انشره معاه اعصلي كده يا نجاتي بتتعالى علي تاني مع إن بقى اني حذرتك قبل كده انا هروح لنحلوح بقينا على وشك انك رحتله يا حسين دي مش عايزه نباها ماشي يا نجاتي بعد ما شفطت من اثاره فكري وكومتهم على قلبك طول السنين اللي فاتوا عايز ترميني عظمه يا نجاتي يا حسين يا حسين دول خمس روايات ما بقتش من كل رواية غير عشرين نسخ اوقع تفتكر اني مش عارف انك انت اللي اشتريتهم والنسخ متكومة عندي في المخزن الفران بتعضعط فيه ككفران لما تكلك يا سئيل يا رزيل يا مدعي انا؟ انا مدعي؟ يا عم سيبك بقى من الروايات البوليسية دي وارحمني روح تشوف لك سكة تاني اكتب فيها ولا قولك؟ كل عيش بعيد عن الكتاب الجدهة لك ركز في وظيفتك في الكهربا انت عايش في يا حسين وكمان مسمي جزوخة البطل زناتي على وزن نجاتي انت القتل قليل عليك يا نجاتي عارف لولا خايف يحسبوك علي يا بني آدم انا كنت خلصت العالم منك ومنشرك من زمان حسين سيب رهابتي اخي انا حسين حيني. ابو المجد اعظم مؤلف بوليسي ظهر في المئة سنة الاخيره انا اهم من اجاثك كريستي وعلاء الاسوالي او عيدك يا مجنون انا ايام لك نجاتي ان الجينيوس فهم يعني ايه جنيس يا جهل اوعى يا اخي آه اه دماغي دماغي يا بكرم يا سفاح آه حسين مالك حسين عصبك ايه حسين الحياه يا جمالات اخوك حسين واقع من طوله اه <تصفيق> دادي مالك الموظفين بتوعك بره وشوشهم لونها اورنج في ايه كنت فين يا سوريا؟ اتأخرت كده ليه؟ كنت عند دكتور غزال بيكشف على سقسه صحته ما كانتش عجباني وبالمرة قدّى توتي حقنه مقويه سقسه ايه وتوتي توتي ايه؟ سقسه و دول عمّة اللي مخوافيني عليكي اقفني الشبابيك اقفني الشبابيك تعالي تعالي تعالي الأطر خلاص إن خلاص حيطلع من المحطة قطر إيه يا داد؟ أنت مسافر؟ أنت وشك لون الطومات والجوز ليه؟ اسمع يا سنيا اسمع يا سنيا أنا... أنا عايزك تنشفت وتخشن شوية حيوة مفيش وقت مفيش وقت أنا فعلا مسافر بس مسافر مكان بعيد أوي وانت بسامل كتير وفلسع او oh نو no. ايه افلسع دي؟ هتفلسع فين يا داد؟ ما تقولي ليه شداد، ما تقولي ليه الشداد ابويا يا أبا. يا جنابه انا عايز الناس كلها تخدم منك لما تخدم هادي وتمسك الشغل. ما تقولش كده يا بابا انت بخير ومحدش هيدور الشغل غيرك انا تسميت ميت. سبحانك حمود حموت ولازم تتعي اواملك ما فيش وقت على عالدار يا بابا دار نحنوح هتفضل اكبر دار نشر في مصر كلها انا مش بتاع نشر ولا ليلة ده كاموفلاش منظر بغطي بيه شغل الحقيقي السر اللي خبته عنك سنين طويلة انا شان تيجي بسلام وتتبتعي بس خلاص. ما بقى أشواء تلازم تعرفي آن الأوان إنك تعرفي إن أنا في الأصل زعيم عصابة أنا مش قادره اصدق ابدا I'm dreaming أكيد أنا بحلم بقى بابا زعيم عصابة